انا انا والله انا اللي شفت نار يا النار لا كنا من نار نايا والحرقه خيمنا والله نار حرقت باب الدار والله ناواري الحرقة تخيمنا ونار حرقت باب الدايار أنا اللي شفت صدرين واحد صوب المسمار واحد كربلت خبراك شلول الخيل رضنه انا اللي فجعني البياو قلبين شطر نصين انا اللي شفت جسم ابن ام الشهيد حسين وانا اللي شفت الطشتين شابد الحسن واحد بيه واحد بيه راس أنا اللي شفت الطشتين شابد الحسن واحد بيه واحد بيه رأس